وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوم ببني وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا انها لظا كلا إنها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 مشفقون ان عذاب ربهم غير مأمون ان عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون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 عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِّينْ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يَدْخُلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خلقناهم مما يعلمون. فلا ويقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون يوما يخرجون من الأجداث صراعا صراعا كأنهم إلى نصيب يفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.